فاصبح رسول الله بفضل الشرك بن عبد الله سبحانه و تعالى و تبارك و تعالى و تبارك و تعالى و تبارك و تعالى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 وقال, معانية معانية. وقال, لأنه وقال على من قول قولت المشارف قولت المسلمة الانية ويشتغلت معيانا وقال من قولنا قلت من تشكف الهم لأي نوية وقال قولنا على رجل الاستعادات المدناس والصحاب والموء مما يستغلوهم من في القرم هل يستمع تغضبك عليه؟ جي أعضبك جامعة من معنى موثمة العالمية في الشيء استفاعه لطبع جمال مختلفة نعم. هي, هي على طبع هذه هي والطبع المنصودة طبع السبب قد يتحمل معنا لكنه ما أصله العمل لا نعم منه عليهم قولوا كونوا صادقين على وجه الزهد وجب أن نعم وكلهم وظفوا لا تنسوا على وجه لا الله الله لأن الطلب إما طلب فعل أو طلب كان طلب فعل فهو أفضل وان كان طلب فعنك فهو الناس اذا كان الطلب لا يتخلش عنه الطلب يتخل في العمر والدين برسومة من عقوبة يشتغل في العمر والله عواجه في الاستغلاق الله فروق الحروف الثلاثه عرض فرق روك يشمل الامر ما يا شباب على فرق جسم يبقى يتضمن الصرف والكتب الكلمه كف هو دائم يخرج ايه اض الفعل اشترق الكافة طلق الكافة إذا كلمه اخترق هيتوفر شو الأمر يبقى جانب إنما خرجت كل الهيه؟ هل اشترق اي على وجه الانتحلاف أي أن الثانية بأنه تريد أن المبادئ هو يعني على وجه يعني من قابل على الأمر من مرتفع إن إنما يكونون بيجوع في المثالات الحافية كده حواش الرجال والاتماس فلأي كما نهد إنما الناهد أو الأمر يجب أنه اعطني كده, كده وأن هذا محتاج هذا وجه الاتماس تمام. لكنه يجب من واحد اعرف اعطني كذا فيكون على وجه الامر كذلك الكذا انت تنمو ان كنت قويا من عيون سنه فهذه فهذا هي انما تكون ضعيفا فانما يخرج المخرجه الانتماء الدعاء الترجي نعم ولا تكون بكلمه محفوظه سعيد لها ايه لها معنى ومحترم قوي يمنع غيرهم من فيه. نعم. أما في الله صلوات وعسى الصلاة، المباركة والصعود إلى النعيم. أما في شيء ولا يستوعب فلا تكون من ذلك. فالله المبارك صعود إلى النعيم. وقوله في كل قلوب ولا تتبع وراء الذين تزوجوا النساء والذين لا يؤمنون بالحق. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فالشان المخارفة لا تسترح فإن هذا الظلام الى ان الموجه وخارفه فخارف قولنا خارف الاشراء فلا تجمنا نمياً وإسنا كذبت لو خارف فخارف السن حليس على سيدة وكذا فأشوت إليه نامعاً فلا يجمنا نمياً وراء في تراجع الجامعة فأشوت مانعا فالذي سمى نبيا لانه الاشاره والتقرب والتجاوز نعم لان هذه الاخوه التي كانت تدير معنى الصوم الى ان نهي اصلاح الاصولين او الدين يتضمنوا قرضك فيخرج بذلك الاشاره ويخرج بذلك الكتاب وقوله وطلب الامر لأنه مصد وقالوا فاطرنا على وجه استحثة الاستحثة وصرحوا غلوبما مما يستدار من الذي صراحي الجعثوس فقابوا بالتعال أو الذين لا تخدم نحن من ربع الشجر مع منا لا يتنخل جزادي ورأى الجزادي وتيأتي إنسان أخواته وطرّل وطرّلت الطوّقنا الضغطة المنطوصة لا معه، كما من النساء والقريم المنطوصة كما تنسوا كله سمعش لا جزاً وطرّل وطرّلت الطوّقنا إلى ما على مطار المثالي لصولنا بسامن مثل دع الضغط، كث، لا شيء وصل من قبل التكفي شيء، فإن الجذور تنبت في كل مكان، كلها الجذور تنبت من الجذور، كل الجذور تنبت من التكفي على وجه السرعة ينمو، هذه شيء ينمو، كل شيء ينمو، كل شيء ينمو، كل شيء ينمو، كل شيء ينمو، كل شيء ينمو، كل شيء ما برد اني لا تاخذوا منها صالحا اهيا الا انها ليست يريد اذا كان يريد فهذا ايضا امر وليس النبي صلى الله عليه وسلم تم لسانه وقال اصبح فهذه ليست اهيا لانها بصوره فهي هالبارس من يجب أن يخلصه المبارك المفترض لأنا ناحية وقد يتخدم طوار الساكي لضع السيرة المنهي لذلك أو الحظ أو القصة أو يبثه على أو تأكل الله قبله قبله أخرى من نكاينه قارب منك ان يلقك السعي التكريم كقوله تعالى ارسلت عليكم ميته اي لا تاخذوها ارسلت عليكم انهارتكم اي تلكم بقوهن لانها في ولا تنكروا ما تدعى ادواركم من النساء الا ما قد اتاكد انه كان صاحبه ومحبه وساء رجمت عليهم قولي يا انا جمع اي مكان قولي فهذا شو يعني لا تستطقين بهذا النصر واحد حرمت عليكم لان انكم تقول حرمت عليكم انكم الحرام عليك لا انظر اليها حرمت علي لا اسمحها حرمت علي لا اقلوا بها حرمت علي, علي في اي شيء فيقول انظر الى ما أفرقها ما أفرقها في إسلاق المحرمات منها النكاح ويتمتح من النساء ومقال حرّم على إثنى يعني حرّم على إثنى هو الدنيا هذا على اللكاح نعم وقوموا القوة بالحظر هي يعني المنع مثل أن تقول هذا المعبور وإذا تقوموا في إثنان فقال مهن الله هذا محبول هذا من نوع حقا وقالوا أو القط هذا قطيع ونحنه لا أو تترطب على قطيع من الضار هذا يطيل المهنة وإن يوم في غضل سنقلنا بأنه في أنه بالشيء من السبري الثواب السواء قلتم معينه ذلك كذلك استفاد المعيني من كمري كإنه أو ترسل على فت لا الثالث يقول الثالث على الصورة واحدة المقبول بلا النامية أما لو قلنا بالقوضة على الصورة النامية إن الذين يسترون على الله الكاددة لا يسترون عصاً لغاية يعني لا يصبح هكذا شديد بقى البطل ينجل على الفرح إلى القرنة للقرنة أما الأرض فلا نقول بالتحرير إلا للقارير هذا وضع لأن القرار عند التطار يعني عند الولادة كله ولا تقارير فمن لا دي على أنها تضطر التحرير أوله على وما آياتم والوصول بردوره وما دلاتم عنه وما نصدره فيأول عن ما عنه ومن ذلك ذلك تأثيره الشهر ومن الأسئلة على انه يقوم بذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عدد عهد لا عليه أمه ونكه هو ألم وسلم صلى الله عليه وسلم هو صلى الله كل من يحب القداس رأى الحريم الذين عنه بذلك. كل من رأى رأى الحريم. الشيء الأول ذريهم الذين عمو بذلك. الثاني تجاره. بناء المكان على الفور. لأن من ذلك الحريم استناده. يعني مشمش مشمش هل لا يوجد هذه الفورية وردنا في صورة ورد. خلاف الأرض الأرض الفورية لكن هناك نحن لا نقوم بها يقوم على الفرق في هذا الصباح الصباحين أو بعد لا تتعثر في فلا يوجد فيه هل يوجد على صور أم لا؟ لكن يوجد هل من يأخذ أو لا يأخذ الفساد؟ نحن لا تستخدم أنه يتقوم بالله من أجل إذا وقعده بعد أن أصلمه وقعده وقعده فإذنك لا تستخدمه لما قال لما ينتشرين الذي يتاعد ثم عادت الى حرمتها فاذا ترقف احلي بقتال لرسول الله صلى ان الله رخص الله عليه نعم ايه؟ على خلاف الالقاف ثم عاد تحرينه الى المسلم ينسى مرة دلين دلين يعني يجعل انا أنا مشكات هتكب هذا وإحبادنا أسود الله لا انتتقل ياه لا لو استقيت الله حقا ما أنجأت الله وإحبادنا حقا الله بإذن الله مش. أنا بس أخذ المراجب بس يعني لا انتتقل ياه لا تتكب عن ولا يمكن بإذن الله وهذا الإحكال الضل ربنا وموظقة للأهلية الشرعية وهو وهي الله لا يمكن لانسان صديقه أن يقع في المحرمين إذا كان صادقا في هذا ولا يقتضع بالأخذ لا يقتضع بالأخذ المحرم لكن ما قال فإنحان فقال صدق يسلح عليه بإذن الله هذا من الشرط هذا من الشرط فإن لكن الإنسان إنسان, إنسان يقتض للعادلة الاتذكرية لا مشغال رش الواتع علينا مشغال لك مشغال لا عادلة ولا كذا نقول لو اتخلت الله سبحانه وتعالى لحظوا الله سبحانه وتعالى عليك فرجك ونجيب المفروجين حافظه الا على الحدثين أولا يتجنوز لحظوا فرجك وما أرجعك لو إنسان تقلق من عادلة مبالجة فيه فقط لن يستيقبل إلى من يحب من رجل. ويعترف قدر بالليل ما يوطاق الله إذا الأول مجيك واحد بلغ به ازيقه الضوة ولا خلاص ما الدنيا يتبني إيباته إذنه أحلام وجدتك الهدف بيه فأنا بالله يتبقى على ده وصلت نقول بتقل عزيك واحد يوطاق الله روح بيه وراجع لك من المغرفات تغنينا وضع راكس كفيتان من سلحة بإبننا فلاك يا صاحي تركش دي أولا بعض الناس جيل وقت المرأة مدلا تعمل تطلبها بحيث ليس لك شيء كل المسألة فيش الأمر الضغط يعني يا عم الشيخ يعني هو مش هل يستخدم ملازم حاجة أخرى لا خطش مش نقول مثلا قال بين سفرتين بين حج فيقبل ان شاء الله حتى من خجوره وبين سفر غير واحدة فكان فإذا قرن هذا بهذا وجه الحرج عظيم افتقنا طريقه وفطر ادور لا نقول لا خطش لا بح نعم والله استدعى مقوله في الدراسه يطرح يطرح مقولتي مش هي هو استطاع انه هو على الصور كل وتفكر طيب هو ممكن التركيز يعني على ان